هافرن وورفرن زي ما هنحكي رأيني مع بعض تفاصيل ثانية كان الورفرن اسمه تاني اسمه كومدين يعني كومدين وورفرن وما ما فيش ورلنج واجل إلا يعني برا. فاا دي بس السويس تفصنا طبعاً إسا الكلام هنا هنا طب ووو رول تاع الطرق الثانية طبعا إحنا نبعرف لكن الترومبوليسس مين in other parts of the world, in other centers but our mouth in I'm going to teach you about anti-correlation I you can go to the world I can go to the in can to I can go to the I can mean conservative, conservative, conservative From open thrombolysis, thrombolytic therapy die beschermde conservative Thrombolytic therapy therapy, a very aggressive form of treatment. Verlies, term de conserve te bieden. Conserve, die behoud, die, is een term die wordt gebruikt voor anticoagulatie. anticoagulatie, thrombolysis, ja. Ja, ja, thrombectomy. ja, ja, ja, من ساعات ما counterpart بارت،, بارت اللي هي مسليتها الميديكل موجودة أو standard المسيلة كانت طبعا هي الايه thrombolysis هم لك هذا زي لما نتكلم على breast cancer وعلى البصر الكسنر ممكن ولا دلوقتي ولا إذا ماكسف مثلا خلاص ما راح يشتر جامع أو فوقيك من ساف بقى فيه ميديكال كاونتر part محدش هيعمل from backing إذا كان فيه thrombolysis أكيد يعتبر standard يبقى يا anti يا thrombolysis يا from back to me يا cable انترابشن الاربع طرق طروق إحنا نتكلم على thrombolysis وعلى from back to me وعلى الانترابشن من نتكلم على الطريقة الستاندرد الدي بي تي على الأقل في البلد هنا عندنا إنه رخيص أو اللي هي ال او أو The Peren في مرة ظهر الترومبولايسز دولة بعدين. كيف نعملها إمتى؟ بور جاي ولا غيره؟ تعالوا كده نتكلم على إحنا هنا إحنا لسه في النقطة دي اللي هي نتكلم على تفاصيل ال Anticoagulation. فده تاين سيل مورده الطريق علاج الدي بي تي بالأنتي هنبتدي من دي زيرو في دي, دي زيرو دي زيرو دي زيرو ما عندنا دي زيرو وهو يوم عيان يتصحص عام دي بي تي الهم كده ده يوم مقتلع عام دي بي تي قبل ما يبريزنت للجراح طبعه ممكن يبريزنت للجراح يوم ما يشتكي لكن ممكن يستنى يوم يومين ثلاثة ولا يجي. عندنا هنا ده ده A0 وهنا ده A-1-2-3 حسب هو كان يبدأ وجاهد ممكن يكونوا للمين زي بعض عندنا ده a once the patient is uh, uh, once the patient presents له الحياة المكتوبة دي هيدفل المستشفى طبعا في كلام اجد من كده بس كلام كلمة standard هنرجع نتكلم على الجديد كمين دي تاني اول حاجة هيبقى هستلعيز وهيبقى الصغير وهيبقى عليك له وطبعا لازم هيخل بدل هو هيعمله طريقة time scale دي طريقة ضريفة لو يكتب بيها treatments لما تبقى اذا فيها تغيرات بتحصل في اوقات زي داي كنا نتكلم عليه كده زمان قوي قوي قوي هاي يا استاذ مطروقه زي ممكن نروح نعمل كده في التايرويد في التايروكسيكوز العلاج اللي هو الكازول بنبتدي امتى وامتى يبقى يبتدي يشتغل وامتى في التايرويد انت قال الدوز سن ده على علي, على السرا طبعا احنا كمان نيجي هنتكلم على الشغلات بقى التوتال دي اشمع ان اخترنا بالذات الايام دي هنتكلم عليها ونتكلم على ازاي الحاجات دي ممكن نبالي عليها فعليوم السابع على دي 7 المستمدة ده بس تقولين ان allow... العين ترى يقبل يوم السرير اذا كان يوم السرير اما انهبه لفه لما ينام او لما يقعد مش هيدا الراجل أو رجله ديبندنت رجله طول هت هتدوره مبزغ بس نزود له رأسي توبس ندورهم معاك نزود له شراب دايت وحنكمله هابرل ونزيد له ورفرن يعني تزيد له ورفرن طبعًا ورفرن هو اسندور ور الانتفاجرين من سنتين ثلاثة جالهم في البطننا الهابرل والورفرن كده as a drug وإحنا كنا نعملينه هنا الحمد لله ده هذا طبعاً الساسي لازم إذا نعملوه بالتحصيل الورف إنه اللي الوائيه لأنه standard ما فيش قرر لأنه قائل مستعمل على اليوم العاشر على اليوم العاشر الكلام شوية ده probably the patient will be دي فوق نكتبها إنه دي برضو list دي بعد القدقات للتحصيل طبعا المنفرين ان دلوقتي كتير قوي منا بيعرضوا دي بي تي في البيت يعني ما بالنه اصبتاليز بان ممكن نعالج الناس في البيت لا هنقولها كمان لينتين. بس ده, ده الستاندرد الامبوليشن ما يستمر طبعا لان ايضا الامبوليشن ما يستمر الكمبريشن ما يستمر دول هبطاره مع مش عاوز اقول لايك لون فاتب الادبايس بالنسبه له انه يقعد يفرد رجله قدامه ينام رفع يمشي كتير ما يرفش كتير يلمس الشرخه النهار الحاجات العالية الهفرن طرس من والهفرن مستمر والتايم سكيل تعمل مستمر التايم سكيل فترة العلاج مستمرة مدة ثلاثة لست شهور طبعا الكلام ده دلوقتي هنبرره وهنريعه. هي لغة تبريات ولو حاجات وحاجات فهو ده طريقة علاج الدي بي تي عملناها كتير قبل كده على العينين وهنعملها قريب تاني هذه ابتدينا من داي زيرو من داي زيرو مش من داي مش من اليوم اللي في فيه بي تي من اليوم اللي ابتدينا كتير اللي هو عين جالمة تي دايج مانس وانس هو بداية الدزيز قبل ما يبقى presenting للجراح أو للإنترنس على اليوم على دي زيرو hospitalized bed rest elevation يعني bed rest يعني يبقى ريكمبل بقى في السرير ورا فكرة ممكن يبقى أمبلل في السرير وممكن روح يبقى ريكمبل ورا السرير في انتوا دي ساعة يبقى في السرير ويفرق فإذا كانوا في السرير وممكن الواحد يبقى على السرير بس قاعد على كرسي ما بيتحركش فالمهم غير بقى بس يعني قاعد مش بيتحرك في السرير ورافع رجله و ابتدى ده على دي 7 على دي 7 انت محتاج اديشن مستمره من البست الال ديشن في السرير اهم السرير لازم انت شراب تحط رجله على الارض هو عنده انا كيو دي بي تي رجله طول هتبقى هتبقى ورنعه <ورمى> وبتوجعه و هيلبس شراب و ي... يلفع وقت ما ينام او وقت ما يقض و يأخذ افران و يأخذ افران ثلاثتين جداد اصلى ثلاثتين جداد او كمان ثلاث حاجات اللهمة وهي ديال... الامبوليشن الجديدة هاليوم العاشر اليوم العاشر الموضوع روية تاني يعني انت لابن فرق de emulation de een complexe omstandigheden te hebben voor lifelong things. Maar de wolf is niet in de buitenleiding, maar de wolf is in de buitenleiding. Maar dat is het verschil. Oké? dat is het DVD om te DVD is moeilijk om te doen. Het is طيب بس محتاج اكلم مراد يا احمد ان ضربني مش عارف حاجة ماليه اني ضربني دلوقتي فانا ها ها اكلمه بس يا احمد عشان تكون فيه فهاجين بقى نشوف بسرعه شويه عشان نقفل الموضوع ده النهارده ان شاء الله فالال ناشونال بتاع الحاجات دي المبرر بتاع التاويتات دي ف ليه خلينا ليه اليوم الزيوت هل هي حالا نقولها ليه اليوم السابع بنقوم الناس لا بنقوم الناس على اليوم السابع علشان ده اليوم الترومبس مفروض انها تبقى yes. ادهرنت في اللغور يعني بنقوم الناس على اليوم السابع بندائل العلاج علشان معروف انها بعد سبت day الترومبوس بيكومز اذر تو ذا ذا رينو با ذا ريسك ذا البول نظريا على الاقل هيبقى ما بقاش موجود زكات تبقى مسكت فالسبب ده احنا بنقومه على اليوم السابع ليه بندي افراغ ورص مع بعض لمده 3 ايام الستاندرد طبعا الكلام ده قبل للزيادة قبل للنقص ممكن اللي ممكن اليوم السابع ان العين لسه عنده مارك تندرنسان بين يبقى الترامبس غالبا لسه ما نمسكتش يبقى نقعده فترة أطول في السرير او لو كنا عاوزين يبقى يعني scientific نطلب له دوبليكس نسأل الدوبليكس operator بالسؤال المباشر كده لو كان يعرف يقول لنا ممكن يكون ما يعرفش لو اذا كان الترمبس بقت أدهرنت قبل ما نمشي فالكلام ده طبعا ممكن, ممكن يباري لسا احنا نقول الـ standard او يتخبروا على كده تقول الـ variations فليه يتكبر الـ warfarin for a few days طبعا دي انها مبارح هو في سببين سبب مباشر ومعروف انه الـ ما بيشتغلش على طول الورفين هيشتغل عبال ما يأثر على الترامبن الموجود في الدم هياخد له يومين ثلاثة طبعا احنا بنأسس الورفين من أدوية الدوزي ستاعتها بتفاري في كده مجموعة أدوية في الطب بتبقى الدوز ستاعتها بتفاري من ضمنها الورفين فبنظبط الدوز بتاعت الورفين حسب بلاد تيست معروف كنا هنا كتير قبل كده اللي هو الترامبن time of المعروفين اكتر برثرمن تايم هو اكتر بال انترناشنال نورماليزد ريشيو بال اي ان حدش بيقول برثرمن تايم وكونسنتريشن احنا لما زمان كنا بنقول برثرمن كونسنتريشن دلوقتي قلنا نقول الانترناشنال نورماليزيشن نورماليزد ريشيو وقالوا وليك بالظبط لما اتكلم على الاوفر رينزاته اوكي فبتدور الاتنين مع بعض البافر انتوا اكيد عارفين المعلومه دي مش ولا لانه مش بس الوارفن ما من الاول ده الورفن في الاول ممكن يبقى برو ثرومبوتي ممكن يعمل ثرومبوز ده حتى معروف ان الناس اللي هم عندهم بروتين اس و سي من الأول قليل ونديلهم نديلهم ممكن يجيلهم الكومليكيشن بتاعه المعروفه اللي هي الورفن يوزد سكن نكروزس يقولهم ترموزات في الجلد ويقولهم نكروزات في الجلد بتاعهم. so the orfren induced skin necroses. but there are two very good reasons why you should not start orfren on its own. it has to لازم لما يدي أنا في كل الأحوال لازم يك cover ب heparin لأن المورفل على طول. and more over the orfren here in the طبعا لازم يكاور بالهيبر لغاية ما ال-INR يبقى ايه يبقى ترابيوتيك وغاية ما الورفن يشتغل لدرجة ان التست اللي بأساس الدوس تاعته اللي هو ال-INR يقول انه ده بقى ترابيوتيك وصل للترابيوتيك لابل اللي هو ال-INR of around 2 2 at least 2.0 oh يعني normal one طبعا مش كنتروم التان تاعيات يبقى اولا زي بعض مش بالبساطة دي بس ايه ما لماذا نكمل مدة 3-6 شهور لماذا نكمل يشمعنا اخترنا على الأقل 3 شهور ممكن لست شهور 3-6 ده standard والvariation ممكن نبنده كمان indefinite بالضبط كده فلماذا الفترة دي بالضبط كده الفترة دي اللي محتاجين فيها دي اللي بيحصل فيها re-canalization ودي اكتر فترة بيحصل فيها recurrence لسه في ستيزز ولسه ما فيش في كانالايزيشن فدي اكتر فتره بيحصل فيها ريكارنس فعشان كده من ديال الفتره دي طبعا الناس في الاكوت phase بيعملوا duplex بعد عشرة ايام بعد اسبوعين يقولوا ما فيش ديك ما فيش في كانالايزيشن ده بيحصل على مدى 3 شهور 6 شهور ما لناش اوفساس فيبقى تبرير طبعا راشنلايز ومبرر وراشال يعني بيعرف يبرر وراشنال يعني مبرر طارقين ساعات كده طريق نطق الكلمة بتقول دي, دي صفه ولا دي نوم راشنال يعني مبرر لكن راشنال يعني يعني كلامه مبرر في فرق من راشنال ولا راشنال ايه المف... المختلفين لكن طبعا دي ناس الكلمه طبعا ممكن تقول ديري ما كان راشنال طبعا فإبقى... what why seven مش معنا day seven اللي احنا عمشينا لعين بعده عشان دلوقتي اللي الفراموس محتاجها تمسك في البين وال ما ماشي فيه اوف of of uh, embolization why, why three days of combined treatment عشان دلوقتي اللي الورفين محتاج يبقى therapeutic fee why three to six months عشان دلوقتي اللي بيحصل فيه ريكارنس عشان لسه محصلش re three to six months are needed for collateralization we hebben een systeem collateralized. De term is misgelukt. Collateralized, deur collateralizing. Voor de instant dat hij er allemaal, ik weet niet wat, weet niet wat, weet niet wat, weet weet niet wat, ترمبس جديدة حصلت لغاية ما يوم ما جالنا فالترمبس اجد ترمبس هتاخد سبع ايام عشان تمسك من يوم ما نبتدي العلاج الترمبس اللي قبلها يمكن تكون مسكت حتى بس لسه هنفترض ان فيه ترمبس جديدة بتحصل لغاية مفتدى الهابرين مش عارسة تبريه لياه it so, is so explicit explicit يعني self explanatory واضحة يعني <Universe> لكن <سؤال> <أسؤال> ممكن تلاحظوا في الكتب هذه هي لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا كل لماذا دي لماذا خلاص. لماذا لماذا ممكن لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا هي لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا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 البنز ستبقى سيت اكتر لكن ماكيش قبل اصدقى لكن ممكن اريد او, أو الواريشن نحن هنا لبقى اتواعكين نحن هنعمل ايه ولا لا احنا بنتكلم في التفاصيل تاعت طريقة الانتيكواجلاتي و هايك دي بي تي في تفاصيلها وتفاصيلها عندنا ثلاث حاجات عندنا الستاندرد و مبررتها بتاعتها قلنا الستاندردس بطريقة very neat اعتقد وبعد كده قلنا الراشنال بتاع الخلام ده بعد كده الان يدول variations فvariation number one الراشن الولينيه اللي هو ممكن initiيلي يبددي heparin و warfarin مع بعض ممكن نعمل كده عشان نختصر وقت الheparin وحده نبتدي نبتدي مع بعض ممكن on day seven نيجي عزيم نوم العيان إذا لسه كلينيكلي، اللي عنده ألم وتندرمس لسه الترومبس ما مسكتش يبقى في السير فترة أطول، وولا معلوماتكم الخاصة، النيو ثينجز في تريند لكن الناس ما بقى عينين يبنين مش عنين في السير وهم عندهم ديبيتي. ما هو بنقول الكلام العادي خالص لكن نقول الال التالنجز الجديدة لكنها في العادي. كنا على اليوم لو كان العين لسه عنده tenderness وعنده pain مش عنده swelling ما يجرىش في حاجه من swelling ولو كنا more and more evidence based وعملنا duplex وعندنا thrombus مش adherent دي مش حاجه بسيطه على فكرة لازم فيه very good duplex, duplex operator عشان يقول ميسكت وانا ميسكتش يبهى لو الكلام ده ما كانش لسه موجود يبقى نعادل في السير فترة ألطور لو, على لو, لو بعد ثلاث ايام من الـ Combined Treatment الـ INR ما كانش لسه تيرابيوتيك لو الـ INR بعد ثلاث ايام من الـ Combined Treatment ما بقاش اتنين اللي هيكمل على الـ Heparin مع الـ لغاية ما الـ INR يبقى على الأقل اتنين ناس عندهم Warpherin Resistance فيه ناس بندرهم دوزز Warpherin كبيرة وما يتأثروش فلو بعد ثلاث ايام من الكمباين تريتمنت ال-INR أي أن كنا ابتدينا الورفرين أمتى يمكن ابتدينا اول يوم يمكن بعد سبع ايام لكن بعد با... if after three days of combined treatment the INR is still not therapeutic مش هنبطل الهفرين ولا كده أنا بسيبين العيان إيه not anti-coagulated ما الهفرين ده بيشتغل عطول ده بطلناه والورفرين لسه مشتغلش كفاية وه إلى آخر آخر uh, variation الهواء ثلاثة سب ست, ست شهور الناس عندهم فضولين بالذمة لذا نستمرن عليهم لغاية تسعة شهور الناس عندهم ان the inherited cause of thromboses دول يستمره indefinitely حتى لو ممكنش يرون it documented by لو كان ال لو كان ال uh, orphan لكن مش هنعالج بالهبرن لوحده الهبرن استعملوا الكامبرسن شوي عاوز انجكشنز لكن كنا بنعمل كده زمان يعني مش زمان قوي لما كنا بنقول الوارفن كونتر فيل في, ال في البريجنسي فكنا بنستمر معهم على هبرن ودلوقتي هنقول دلوقتي ان في هبرن لو موليكولر ويت ممكن يتاخد حتى يتاخد مره واحده في اليوم ومن غير مونيتوري من غير حتى بيبقى مونيتور فطبعا ده الجديد جديد قوي اللي حصل الجديد ده بقى له 15 سنه يعني اللي اثر عليه نيجاتيف ف مشهور انه لو كانت العيان عنده a documented thrombophilia documented thrombophilia زي ما قلنا امبارح لو ابن زي الثرومبوفيليا زي انهرتد قلنا البروتين اس والبروتين سي والانتيتراومبين 3 والاي بي سي ار عددناهم كده مع بعض دارح اللي هم الناس عندهم protein S deficiency protein C أو anti-traumetry deficiency أو عندهم activated بروتين C resistance and others لو documented أو لو كان العيان بيجيله recurrent idiopathic DBT حتى منير documentation وحين بيجيله DBT كل شوية نفسه واضح يباهم شيء الوفرن uh, indefinitely على فكرة ساعات بيبقى فيه Trombophilia very aggressive, agressief. Het is een pannonieembolisme, het is een hepatische of so het kills at the end of the day. de De de We بدنا نقول يتكلم وممكن يرسم الساينس تمام ثلاث علامات كده يبقى ده ستاندرد وده مبرر وده variations الفاريشنز طول الفترة ممكن يزيد قوي طول الفترة ممكن يبقى life-long لو عنده فريموفيديا او لو عنده recurrent ممكن يبقى شهور لو كانت طالماني العادي كام ثلاثه لسته شهور وليه كده علشان ده الوقت اللي فيه عالي ليه؟ لأنه لسه مش collateralized ولا re-canalyzed اوكي بيديد الوارفرن مبعد قبل الثلاثة ايام وبعد الثلاثة ايام بنعمل التست بإنجزت دوزة ووارفرن لو افتر ثلاثة ديزة او كومباين تريتمنت الـ INR بقى تريفيتك هنبطل الهفرن لو ما بقاش مش هنبطل هنياش حاجة صعبة يعني بيه بنيدي نتن مع بعض الفترة لأنه الوارفرن ما بيشتغلش من اول وكمان لما بيبتدي يشتغل بيأثر اول على الفاكتورز اللي لها هاف لايف قصيره ليها بروتين اس و سي اكتر من هاف لايف اطول فيؤثر بروتين اس و الاول البروتين اس و سي دول فيتامين كي بيتاثروا من الوفل لهم هاف لايف قصيره لما الواحد ياخد الوفل يشتغل عليه من اول بيخلوه عنده في رقم تكتيك الزي الاول من المشي لان اليوم السابع خلاص ترمبس مسكت لو على اليوم السابع عندنا شك ان ترمبس مسكت حتى بالدو بليكس مش هنمشي حفظة في السرير مع الاحتراس انه الناس ناس عاد يمشوا الناس عندهم يخلوا الناس عندهم دي بي دي أمبلنت بيقولوا ده لما من في السرس عاد بيجيرهم دي بي دي في الرجل التانية أرجو انت لك ان المشي هتستندر دي من دي 0 مش دي من دي منس 1 منس 2 منس 3 فيلم الافتراج انه في recent thrombus that is already ongoing until day 1 او until day 0 اللي هو until the start of apron فاحنا عاوزين نستنى سبعة ايام على بال ما اخر thrombus مسكت مش اول thrombus ان اول thrombus يمكن تكون مسكت حتى من قبل ما يجي لنا كده خلصنا الموضوع عاوزين بس نقول ان الهابر ده الورفن ده اورال ده اورال اورال تابلتس والدوز ادجستمنت بتاعته هنتكلم عليهم بالتفصيل لكن انجست الدوز على حسب الكاست المشهور اللي هو اسمه الاي ان ار انترناشنال نورماليزيشن ريشيو اللي هو الباترون تايم بتاع العينه في الباترون تايم بتاع الكنترول تو ذا باور اوف اللي بيقول عليه الانترناشنال سنسيبيتي اندكس هنقولها ثاني بس يعني يعني لاب تيست يعني لكن هنقولها انترناشونال <التصفيق> <التصفيق> سنسيفتي اندكس لكن سيبكم منها دلوقتي الهبرن لو مرواتكم الوفرن في البلد هنا اسمه مريفان اشهر طب ماشي اسمها مريفان والتابلت سعته بتبقى بيبقى في تابلتس واحد وفي تابلتس ثلاثه وفي تابلتس خمسه عندنا هابد كده وحشة كنا نبتدي بهاي دوز وبعد كذا من تين دوز دلوقتي بينا بالحد بالبتدي بالدوز الصورة بالأول ما نبتديش بهاي دوز بعد كذا من من تين بس مول دوز. how about heperin how about heperin the ده the heperin ده هو طبعا في نوعين كبار من الهابرن دلوقتي في مكتوبينهم اللي هم اللو موليكيولر هابرن وده دلوقتي بقى الستاندرد في علاج الدي بي تي كان في التسعينات اللو موليكيولر هابرن كان لسه جديد قوي وكان يستعمل بس فور بروفلكسس وكانوا اول ناس يستعملوه اللي هما الاورثوبيديك سيرجنز يعني الجراحين طالع عندهم مشكلة بيجعلهم دي بيتي كتير قوي بيطموط الناس اللي ممكن الناس يكونوا دول فلاكشور يعني عندهمش ديزيز دي in the first place ويبوظائرين ويموتوا من فارلون البولاي وفنسوا لقتهم مش عازين يحصلوا نزيف وهم بيثبتوا العظم وهم عمليات على العظم فأول منطلع كان اللون ريكو خامبر غالي في الـ Prophylaxes في الـ Orthopedics دلوقتي بقى هو almost the standard treatment of DBT مش بس Prophylactic Therapeutic طبعا لو لو موليكولر ويت هابيرن نو لانه بيتاخد تحت الجلد بتاخد يمكن مرة. طبعا ممكن مرتين لكن في نوع بيتخد مره واحده مش محتاج مونيتورينج مش بيبقى مونيتور بيتاخد بالبودي ويت من غير ما يبقى مونيتور لاسباب يعني الفارماكو داينامكس بتاعنا تكسرها ونقولها بعدين مش عيبها موضوع من الوقت عشان مش ندخل فيها لكن فهنا كنوا عارفين كده ان ده بيتدخل اه, مرة واحدة يمكن مرتين من غير مونيتورين وده طبعا اللي allow this to treat DVT ده اللي allow this to treat DVT at home لان قبل كده كنا لازم نبدي IV UFH unfractionated heparin UFH unfractionated heparin لـ level بي ومحتاج monitoring بتست اسمه ايه ايه التست اللي بيادجسد those of heparin بالزبط ال-PTT ال-Partial Thrombocent Time او ال-APTT اللي هو ال-Activated Partial Thrombocent Time ال-PTT ال-Partial Thrombocent Time لو كان لو كنا تتكلم على الترون من تاين انها 11 مثلا تو 13 seconds فال بي تي تي الصاندينج 35 to 40 seconds انتوا خدتوا الكوجليشن في, في الهيماتولوجي انا عاوز افكركم معلش زي ما في في الجراحه في حاجات كتير اهم من جي اي فيها روماتولوجي روماتولوجي نيفرولوجي و وندوكرينولوجي اهم قوي من من الكارديولوجي اللي انتوا بتحبوها قوي دي الكارديولوجي دارجيجي حاجة واحدة بس لكن حاجات التانية زيارة bits and pieces كذا في روماتولوجي في هيماتولوجي في نوكراولوجي وفي نفرولوجي وفي وفي دارمطولوجي طبعا لكن كمان في حاجة اسمها فيبرز في حاجة اسمها infections وfibers ويا هو منكم بس بنتحد غير ما يصم ال ال things من تعتل parasites وال والانكيلاسما والبهرزيزس والاسكارس وال والانتروبيس يا لازم تتحفظ هيجي لكم هيجي اكيد سؤال فيها ما فيهاش هزار بيجي سؤال فيها هي بقت اسهل ان بقت فيها حاجات بروت فاكتور اقعدوا تنسوها والبلازيزز اوعوا تنسوها اللايف سايكل اللي بقول جملها مع بعض وبالتفصيل كان انتوا لسه تعرفوها من مناطق تانية كمان يبقى تعالوا نقول ثاني ان الهبرن بيبقى فيه منه نوعين بيتخذ ازاي بيتخذ طبعا يا سبكتينيس يا اي في التست اللي بيادجست الدوز بتاعته هو ال-PTT بيشتعل ازاي؟ ال-heparin is an anti-thrombin it's an indirect anti-thrombin طبعا ال-version antagonize vitamin K فبيأثر على vitamin K dependent factors لكن ال-heparin بيشتعل بطريقة تانية ال-heparin بيشتعل as an anti-thrombin بس محتاج صديقه مين مين صديق ال-heparin ال-anti-thrombin 3 الانتيترومبين دي هو اللي ساعات بيقول عليه هابر كو فاكتور هندخل في الكلام ده بالتفصيل هنتكلم على الادويه من ناحية الفارمكولوجيكال لكن ان ذا تايم عشان السكين ده هيبقى فيها تعرفه ان الورف متاخد اورال وبتتاخد انيشيال دوس زي مينتيننس وبتظبط بالتيست اللي اسمه الاي ان ار وبيبقى كي ديبندنت فاكتورز الانتيترومبين فاكتورز <تصفيق> اللهم، five seven nine and ten. ده بيشتغل على دول. هنقولهم بالتفصيل تاني. الهيبرين في منه نوعين. ال U F H. ال هو U F H هو unfractionated heparin. وطبعا الجديد ده هو ال low molecular weight heparin. الهيبرين ال U محتاج monitoring اسمه ال P T T أو ال A بتقول PTT وخلاص ده normally 35 ثانية البروترام منتاين normally 11 ثانية تعالوا يتبهم ادي ده الورفرن وحد يبقى لنا كلمة وورفرن و كلمة heparin جريبين فين وعلى بكرة هم الاثنين by chance كده مكتشفين by chance هم الاثنين الورفرن و الهافرن ادوية اه طبعا الهافرن و الاثنين الناس اكتشفوهم by chance والهيبران اكتشفو medical student medical student هو في الصيف راح يشتغل في اللاب بتاع واحد فبيدور على حاجة coagulant طلع الهيبران اذا انت coagulant عارفين انتوا فصيتو مش كده مش <تصفيق> لكن المقارنة بينهم مدافر ده مثلا قال ليه i-b او صحي دينيس الوفن بورل هلا في الـ anti anti thrombin ووفقاً لبعض العوامل الاعتمادية، لما لما خمسة ستة تسعة اثنين اثنين هو هو anti clot thrombin ما بيأنتقي نايس. since this part غير البروتين S و C. محمد الفيومي مش شايف ايه؟ مش شايف حاجه خالص؟ نكبرها لا نكبرها الغرض انكم مش وارد انه في حد قاعد وراي وانت بيكتب حاجات مش حاجات مش, مش متشافه تمسح دي وتكتبها بالكبير الغرض انكم مشايفين طبعا يعني فادي الورفرن قلدي الهفرن والهفرن ده بيتاخد اي بي او ساب سابكات ساب دينيوس وده طلع الكورل والورفرن بيانتجنايز factor 2, 7, 9 en 10, en anti anti-tromben, dat is niet direct, en de direct, anti de tromben, en niet direct, en dan wordt de niet de de test. de وطبعا نتبع نشترى بعطول الوف ناخد 3 معهل نشترى على حسب الكلام اللي قلناه إيه, ايه بحنا كده الحمد لله خلصنا خلصنا ايه من الـ منسكين الكبير الجاعة دايما منسكين الكبير احنا خلصنا قلنا الاوبشنز options قلنا هم النهاردة قلنا تفاصيلهم ودلوقتي احنا مثالي قلنا الـ choice برضو انا عاوزين نجري الـ, الـ قلنا محمد الشيخ قال لي ازاي بي خارج عنه دي بي تي ايه الستاندر بعد الراغدة كله لما يجينا كان دي بي تي بالظلط جده هيبقى على اللي في المستشفى دي هيبقى هو الهبران وورفران تريتونت اللي هو الستاندر انتكواجلات هو ده الستاندر قلنا انه في الاماكن اللي فيها اللي فيها فسيليتيز <سؤال> فسيليتيز يعني And thrombolytic from bolitic therapy, een plaats a place to manage thrombolytic therapy in the ICU, meaning ICU-like environment. And then the eye afford uh, lytic therapy. And then vein thrombosis, we can catheter-directed thrombolysis as the standard, as the standard treatment. على اعتبار انهم يستور البيتنسي في سرعة قوي ويسايف الفالبس طبعا لازم تكون ال dbt recent لغايت اوزوان لبعد شوية قوي ممكن قال لكن لغايت اوزوان غالبا من نعملها لو اكثر من كده تبقى مش هتبقى يفاكف الفور دعالة choice It's special circumstances عندنا الحاجات دي اللي هي instated pregnant standard teaching dictates that ديكتكس دات يعني زي في العرب يقول بيوملي فديكتكس دات الوفن is counter-indicated joint pregnancy الوفن تلاتوجينيك بيقرس الـ placenta عمل كده زي في الثايرويد مين مين مين في ال... الكاربيموزول بيعدي الـ placenta ولكن بنيلتيب أرضه بنيلتيب الكاربيموزول بيعدي الـ placenta وبيعمل جويتر لكن بنيلتيب دوزز سويارة معروفة معروفة المعلومة دي الناس ساعات بعترض عليها بس هي معروفة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 إن ديلكتيتين في مين بيتفرز في اللبن بس برضو مش بيعمل حاجة إلا كان البيبي عنده أورادي هو ال الفليجمازيا سريري دولنز دي عوزة ريستوريشن في بيتنسي بشكل مباخر بصورة بترومبكتومي أو بثرومبولايسز يعني لو كان في إيديكيشن بثرومبولايسز مش هيق ستاندرد يبقى الناس عندهم فليجمازيا سريري دولنز انتو معا ولا لا احنا ما ندارش اقول فيه indications for anti-coagulation anti, The anti هو ال The The standard في علاج ال DBT thrombolysis هنعتبره حاجتين. هي هو ال standard في علاج ال early femoral لكن لو كان له indication يبقى هي الناس عندهم في الاجمازيا surrelia dominance هي الناس الذين يجب ان نرستور femoral fetuses عشان ما يجلهمش فينس فينس فينس فينس فينس فينس بين إن... دي و <تصفيق> دي و دي و دي طبعا الرساله حاجه ثانيه اللي هي البروفلاكسس وممكن نحط كمان معهم انت الثانيه اللي هم الناس اللي كونترينديكيتد للانتيكوجريشن دول بنعمل لهم ايه فلتر يعني واحد عنده دي دي تي وعنده انت كرينال هيموريدج ولا عمل العمليه عمل عمليه على البرين يبقى ها يبلو له فلتر ولا بيبليد دلوقتي بينزف دلوقتي عنده bleeding ulcer دلوقتي يبقى ده ها هي... يلازم ها فلتر والناس كمان زي بهم من برحنا هما أخذ anti و ال بتاعتهم او ايه او embolized هما على adequate anti-coagulation ها يتركيبه لهم فلتر بقى. يبقى نعيس ال يبقى ازاي واحد يعمل prophylaxis against DBT هي صلاحة ازاي بعد يعمل بالزرعة طبعا نقصت بيها في الكنتكست تاع التروما والجراحة بيسكلي فسادي اسمها مانو تعرف تقسميها انتي اسمك ايه دينا ازاي دينا تعرف تقسميها مهنة تعرف لما لما تبقى حاجات ريليتد للعملية ساعد نقول pre, intra, post يعني سلات لما حاجة تبقى ريليتد للعملية الواحد يقول حاجات pre, حاجات intra, حاجات post او ممكن ده بالتقويت ممكن يصنفها على حسب الطريقة او اذا كانت physical او اذا كانت pharmacological مين احمد عارفهم يعني ممكن الواحد ييجي pre-operative يقوم يعمل ايه pre-operative يا يعلم الناس ازاي يعملوا Leg Exercises Pre-Up مهم ان البني ادم اللي هامل عملية يبقى حد يشرح له هيعمل ايه بعد العملية عشان ما يتخضش عشان ما يحسش ان الكورس تاوه اختلف عن اللي كان مخوض يحصل فما يجيش بعد العملية يقول له تعال اعمل Leg Muscle Exercises يبقى من اول معلمه يعمل Leg Muscle Exercises يتعلن كمانه يعمل ريسبيرتوري اكسرسايز عشان دي بتزود الفيناس return وطبعا يلبس شراب يلبس شراب طبيه ضوا بيسموهم تيدز بيسموهم ترومبو embolic ديتيرنتس بيسموهم تيدز stockings بيسموهم TED في دي اختصارها الاكل اللي بتاعتها تيد ترومبو امبوليك ديتيرنتس مشهوره مشهورين ينبسوا شرابات قبلوا بعد العملية يعني تستمر الحكاية دي قبلوا بعد وطبعا ما بيتخلوش المستشفى إلا قبل العملية على طول طيب فينا عندنا هابت هنا ندخل عينين ويتركنوا في الاسم الغاية ما يبقوا انبسيجيتد دروا قاعدين وده المدر طبعا انهم ممكن يعودوا وما يتحركوش في فاية. يبقى ده البيع. ده الـ Pre-Up ده الـ Pre-Up اللي هو Leg Exercises oris Exercises How you educate the patients about these things? Well, kids. Met andere woorden, als ik te heb te hebben contraceptieve pillen, we gaan niet hebben had betaald haar voor vier weken of zo. So. O, en de post-op of welke? De intra-op. لو احنا واقفين بنشتغل عليها ولو كده حاجه قامت منفوخه ماهين رجله وبعد شويه فضت وبعد شويه نفخت اللي هي النوماتيك كومبريشن بيلبسوا زي بوتس تقعد تتنفخ كل شويه وتفضي علشان تزود اللين ستيرن النوماتيك نوماتيك يعني هوا <تصفيق> نوماتيك كومبريشن we hebben ze pneumatic compression devices interoperable. Als je in DVD kijkt, dit is interoperable. Wat er mafie stages en wat er is een movements. Wat er mafie de tuft en de veins mogen te traumatized and compressed against the hard of the firm operating table. Dat is gewoon met het DVD interoperable. فأثناء الأموريشن نقوم بعمل إليكتر كالستيميليشن للطاق وده مثالي بقى أوتديتد أوتديتد يعني ما, ما بقاش بيستعمل يما بنعمل نوماتيك كومبريشن أوكي وطبعا بوست أوبرتد بنعمل زي ما كان جول بيقول إلي أموريشن ونكمل إليكتر إكسرسيز ونكمل ريسبيتر إكسرسيز ونكمل التدس بنلبسهم التدس تاني وطبعا كل القلناة ده اغلبيته يقع تحت physical measures لكن في كمان ايه حاجة pharmacological اللي هو prophylactic anti-coagulation يعني الناس اللي هم هايريسك عمل عملية وهم هايريسك هياخدوا prophylactic anti-coagulation pre and post-operative لك دي نقطة مهمة دي دي, دي حاجة مهمة ان الواحد وهو بيكتب علاج ادم عمل عملية ولا هو بيمر في اسم خمسة على عيان يسأل نفسه اذا كان بيأخذ anti-coagulation ولا لا لغاية ما بنركب فلتر لا ممكن نركب فلتر زي ما قلنا نبارح لو كنا عارزين لو كنا, كنا عارزين او نعمل ومش قدرين ندي anti-coagulation the classic example is trauma trauma الناس بيموتوا من embolism إذا هو واحد صغير وموتر كار أكسينت ولا أر تي اي ويقضوا في المستشفى بيجيله فايتل امبوليس very unfair فنركب له فنتر ممكن ما يكون بيتش قادر يأخذ انتفواجيلانز بسبب الفراكشور هيماتومة والهيمو بريتونيم والهيمو ثوريكس ولا هيا كان إزاي بنيدي إزاي بنيدي انتفواجيلاتيشن فروفلاكتيك لا بنيدي يو افيش u F H سبكتينيس، مارتين اتتنا في اليوم، 5000 وحدة. على فكرة ما قلناش هقول تاني ان هيرمون ديجي في نوعين، ال U F H سوديوم وكالسيوم. ال U F H sodium, heparin, calcium, heparin. دي وكالسيوم هيرمون. دي سبكتيني تحت الجلد كل 8 ساعات 5000 واحدة. هنقول تل سنتي فيها 5000 واحدة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Low Dose Subcutaneous Prophylactic Heparin لكن طبعا الأجاد من كده الأجاد الذي راح بيستعمل Low Voliquid Heparin is a Single Dose for Subcutaneous for Prophylaxis Low غالي الهفرين من روش قلت الهفرين مالهاش ثمن ال Low Voliquid Heparin اللي أقولها حسب, حسب جرايتها طبعا لكن ممكن تصل لثمانين 80 جنيه و 60 جنيه يعني لها تمن لكن ال-UFH طيب قوي وما روش ثمن خالص وإفكتب بس عاوز مونيطوري عاوز يبامونيطر بس مش في prophylaxis يبقى ليه كانت ال-prophylaxis اللي هي Pre-op leg muscle exercise Pre-op respiratory exercise uh, Pre-op uh, TEDS Pre-op uh, Prophylactic mini heparin Intraoperative electrical stimulation all pneumatic compression post-op anti coagulation and ambulation with teds well leg exercises well wrist exercises 5000 the 5000 تحت الجلد كل ساعات اكيد بعد العملية اكيد بعد العملية لك الناس كتير هيدو مفروض يدوا قبل العملية بس سهل وفي ناس يقلقوا منهم يدوا عشان البلد يمكن يبقى باكتر سهل بس افروض قبلي مفروض ان قبلي مع الاندوكشن يبقى الحمد لله كده فلصنا ايه الحاجات الجديدة ايه الحاجات الجديدة في علاج ال دي بي تي طبعا اللو موليكيولوريت هفران ده ريليب جديد treatment of DVT at home at home you treat these patients at home using low molecular heparin. Uh, you may allow ambulation from the earl, very early phase of DVT <laughs> you may not anticoagulate cough vein thrombosis in this one don't cough vein thrombosis anticoagulants لأن الأنسان صار ت propagation فيهم ولا يلا هاوي عشرين بس but you may not anticoagulate cause pain thrombosis دي حاجات حاجات جديدة دي دلوقتي ون onto انا ان الموضوع يكون كويس ان شاء الله يبقى احنا دلوقتي onto ده ايه مش كده الساكن دلوقتي طيب عندنا a good chance لو كانت من chance لكي خلصنا الموضوع الوضوح انا عاوز اكمل الوزوار جاي هل مفقيني ولا مطاردين الناس كتير عاوزين يبطلوا اسامه هو البروبوننت الاساسي لنعوز يبطل فهو وقت ازاي يدي ايه البرزنتيشن الو بس ها دي طبيعه ترافيت قلنا بيقول بين والسويلنج ده طبعا و سيستماتيك و... كده موجه تعرفتوا قلنا طيب قلنا بي تي ازاي يبقى ريس فاكتور ابتدت من قبل ابعد شوية ودي حاجة ظريفه ممكن كي نضم دوم بريف ساتك ايوه الواحد لما يكتب بيستري يكتب كده اه طب غير كده بس احنا كنا قولنا مرات كتير قوي قبل كده انه اولد ديزيزز ازنت ان ثري وايز اولدي نيدو سيمبتوماتيك ودي دي بتاعه مشهوره لنا متدباي واحنا كنا قلنا في وقت ما اواخر كام دي بي دي ان في نوعين من الدي DVT die bij major obstruction of manifestations, less serious DVT later te be, am de partial obstruction without manifestations. Want de le partial obstruction hier, flow, het we am de we فالناس اللي عندهم دي بي تي ممكن قوي يبقوا ايه سمتماتيك ممكن قوي قوي يبقوا ايه سمتماتيك والدليل على كده نصحات نلاقي عنه عنده ألصر والسي بي اي وما يعرفش ان عنده قالوا دي بي تي ولما عنده دوكليكس نلاقي عنده نلاقي عنده بارشل اوكلوجين او رفلوكس of his system. فممكن اوي يبقوا ايه سمتماتيك دي بي تي is one of the famous diseases ان هم يمو ايه سمتماتيك بالذات اللي فين الافرقاط بالضبط المجموعة الثانية من ال من الـ DBT زي العادي اللي هم بي presents منير complications هاي الشكل من القرم منير ما وطبعا أكثر مجموعات هم بي ب وساعة complications زي ما قلنا تب ايه first presentation أيه تب the first قلنا بيكده في الساعة ال تبقى الفرستنتيشيه واحد زي ما السائلين واما مابقىش عنده لا دي بي تي دي بي دي بي اي او واحد ما خد محدش خد باله ان عنده دي بي تي او ما عندوش حاجات باينه في رجله وفر واحد جه له ايه البالونير امبلس و طبعا بين يكون فيز بينا جينجرين مش ممكن تهبوا رجله ايه سنقعت كذا تبقى باينه انها ورمه بس ممكن يكون محدش خد باله منها قبل كده البالونير السيناريو مشهور قوي لو سيناريو بعد العملية بيجي اليوم الخامس او السابع وبيبقى السيناريو من الان قاعد في السرير قاعد في السرير بقى الحمد جه قال له له يا راجل قوم بقى ولا يلا قومي بقى انت قاعده اهو قوم طاف و كفا بالضبط اول مشهور نهام واحد يبقى عمل عمليه ويروح يروح الحمام يروح ديفيكيت ولا ويسترين وهم بيسترين بيبطر بيه بعد كده يسيبه مره واحده ثم شفطه ja, die scenario's are are wel known. het pneumonie-molezen die twee scenario's En het hier mensen Sudden unexplained death. We En het En Maar de scenario's die de is die ان لو راحنا انده ريس ان دي <تصفيق> بي دي ويبريغنان وهتقول تولد ولاده طبيعيه ممكن يجي لها امبوليزم وده يمكن يبقى ولد ان احنا عملها السيزاري انسيكشن ان هتقول تسترين تسترين خطر ليه خطر ان هو راحنا ما بيسترين بيعمل بوست الفرشر في بطنه فيقلل الان دي سترين تاني يوم هيسيبهم ومشي يخلق نفسه فمرة واحدة انه يجي تفرشلهم شافة فالسيناريو السيناريو ده مشهور طبعا المجموعة الاسيمتوماتيك والمجموعة اللي بتيجي بcomplication طالما المونيبوليزي بين سترومبوزي أصدفين زيندرين أو سي دي آي هم كتبها أول من نكستيشن وطبعا المجموعة اللي عاوزين نركز عليهم الهما اللي ايه المجموعة اللي هم symptomatic فالناس عندهم DBT ويسيمتوماتيك من دير complication انتو لو جالكم السؤال كده هتكتبوا الكمplications يا دو كده كلمة بيجالهم embolism لما حركة يعني يجاله امبوليس طبعا ممكن يقع عشان قالوا بوضو بيجال اتاكوه اللي يخصش على التكتشن لكن ممكن يكون جاله الارت امبوليسوه جابت له الاسفل يعني الشهر الناس هدوم دي بيتي بقى هيبيزنت بايه قول يا احمد هيجو بايه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 فاولوكالي فاولوكالي هم عندهم pain and swelling هالشكل من الالجلوم بتوقعهم وان الالجلوم وان الالجلوم ورمى uh, المعروف انه كلما ال DBT تبقى approximate كلما بتبقى more symptomatic وكلما بتبقى more dangerous كلما بتبقى less common يعني اكثر ديبتي تيجي في الكاف بس الكاف ما مش بتظهر نفسها لكن كل ما تبقى proximal كل ما تبقى manifesting اكثر وكل ما تبقى more serious وكل ما تبقى last found طيب و ايه تاني؟ skin <تصفيق> devastation <تصفيق> <تصفيق> يعني العين هيجي لولا عندي pain and swelling و inability to walk ممكن ال pain يبقى at the side of the vein in the groin او يبقى behind the knee بالضبط يبقى ممكن يبقى عنده لما نجي نفحصه اول حاجة هنعملها هنحط ايدنا على والسان ما ايه هم حاجة الواحد يعملها لما يفحص ايه رجل او دراع البالس الواحد يحس البالس احنا اتخذنا قبل كده ازاي انه حصل لنا قبل كده كتيره كانوا ناس يجوا ونمروا مع النايه بقى ايه ده دي بي تي ايه ده دي بي تي بعد شوية ده الرجل ده تعال احص معها العين رجله بقت مش عارف non viable ischemic all oh, the veins going green وبعد كده طافين البالس ما فيش خالص قلنا قبل كده الناس بيجيلهم اكيت اسكيميا بيجيلهم فين ستيزز ويجو ساعات زي كده ريفرسد بريزنتيشن يجو بيديج دي بده ما يجو بالاكيت اسكيم معروفة بتحصل كل شويه فلازم واحد يحس البالس خلاص في بالص في ما فيش بالص يبقى بتاع حاجه ثانيه خالص بعد كده يبص إذا كان في لون متغير في الألوان ممكن تغير إيه الألوان يا محمد الشيخ هذا الشيخ ممكن تبلون إيه أو إيه بالظافر ممكن تبى بيج في الجماع زيアルバ ممكن تبقى بلو في الجماع زي ممكن ممكن كان أحمد بيقول ممكن تبقى فيها degree of ممكن عشان كانت بتلاحظون مع إيه <تصفيق> مع السيلوليت الساعة أنتوا معايا ولا لا؟ ده سؤال مهم بيجي. رحمة مش انتوا قالكم دي بي تي في في نظام في البطنه الحالة دي الست المشاركه بتطبق واحدة واحده ولا كده مش هي كده قالوا في البطنه دي بي تي والكمبليزم ده بطنه وجراحه واحنا قلنا اصلا تقسيمه البطنه والجراحه دي وهميه مفيش تقسيمه كده وكده يعني النيدل سيتويشن كان واحد بس اللي درسته كل فحص للجسم القلب والتشست والبطن والستين والكل على بعضه لما اي دكتور لازم يبقى قادر يفحص كل الحاجات قال في البطن وانتم اللي اديت لكم ولا الهابرين ولا الابلوكم ايه نفس السؤال قالوا ايه تيتو دي في البطن في البطن في البطن مش في الجراحة في البطن كيف ده موضوع ل 2 طبعا يبقى تعالوا كده نقول عشان شكلي لوطتكم الناس هيبو ال سيتماتيك ik heb een complicatie the de eerste presentatie. Ik heb het heel erg ik het heel erg leuk en ik heb het heel We leuk en ik heb het heel erg leuk en ik heb het heel erg leuk en ik heb het heel and good presentations, whether there symptoms or signs so mm we -hmm. don't want to talk to you every time and here is asterisk post-op fever it may be one rare cause of post-op fever I don't know if I'm saying but going to say that there is pain locally pain and swelling inability to walk or difficulty walking but why inability we said that there is a pain behind the knee and there is a pain groin on that, do not forget to perpetuate the pulse, look for the color. also um, look for uh, swelling the swelling including edema or including the measurement of the A uh, caliber. De girth is de girth. De girth is de girth. De girth is de girth. De We gaan het is de eerste presentatie of de eerste DVT. En de girth is een zeld. Je kunt Je طبعا ممكن يكون في دا ليه بينز برافو عليك مليون دا ليه للسوبرفشيال بينز ليه دا ليه بينز عشان السوبرفشيال سيسم هو اللي بيدرين الليم ممكن ما في الساين المشهوره اللي متحدهاش دايما الواحد في اي كلينيكال بيكتر يسأل نفسه هو في ساينز لا اسمه als je een vrouw hebt, dan zie Je van haar heeft, een plotselinge een en een een die een vrouw heeft. Je hebt een die een vrouw heeft. Je hebt een vrouw die die Afterwards, after all the talk, the DVT is a disease of investigations rather than signs. Yeah, I mean, if you doubt it, you just get rush to get a, a duplex scan them and will symptoms and signs, not, not even important. I'll tell you, case histories are important. After let's rush for investigations. So, God willing, we'll finish. Ahmed, دكتور على رسمه. يقول ايه الانبستيجيشن تقسمهم زي ممكن نعمل دوبليكس مهند عمل طريقة تانية لل... لتقسمة الانبستيجيشن <تصفيق> ايه ايه موهند يتطلب يقول الكلام بال... بالهدف يقول في انبستيجيشن عاوزين نعملها تبروف ان انا هندو دي بي تي اوزين نبروف ان انا دي بي تي في نفس الوقت عاوزين نعرف اذا كان, كان عنده ريسك فاكتور ولا لا بالظبط ممكن نعرف اذا كان عنده ترومبوفيديا ولا لا مع الاحتراس ان ممكن تكون التست نيجاتيف هو عنده ترومبوفيديا احنا عاوزين نعمل برو ديجنوसिस هو عنده ترومبوفيديا ولا لا عاوزين عبد الرحمن عاوزين ممكن نشوف ايه كمان اذا كان اذا كان جاله كومبليكيشن ولا لا لان ممكن نكون محتارين اذا كان جاله اقل مرض امبرس ولا لا احنا هنسجل حاجه مهمه على فكرة <تصفيق> لو, لو أنتم إنترن أو أنتم نوابة أو أنتم أكبر أو أصغر و قال لكم فوست الليل عيان عنده قوشنبل دي بي تي أو P.E. لن يتحرك دي بي تي و P.E. حتى تكون تضيف الداعجنوز في المرنين بالزبط جدا يعني لو أن يشوفك أن عنده دي بي تي في هز الليل طالما مش كونتر إيجاره مش يطلبه له بليكس حدش يجيله دو بليكس عمله في هز الليل أقول له السنة للصف حيب أنت يكون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 or complications result. complications that <laughs> <laughs> and chalyama of pulmonary embolism, and the pulmonary embolism, I am going I can remember that if you want to confirm the presence of a pulmonary embolus, the standard investigation of, of a pulmonary embolus, despite بالزبط, the standard investigation has become a CTA, CTA, lower so CT and of the pulmonary vessels. ايه تسو لانجر فالماني ارتيوجرافي طبعا هي بالماني ارتيوجرافي بس دلوقتي بقت بالسي اللي هو زي ما لاين بيقول سبايرال سي يعني سبايرال يمكن بيسميها قديم اسمها سي تي مالتي ديتيكتور سي تي ده ديبات ستاندرد طبعا مش بقى كومبليشن ودا جلو بس في حتتين دي ستريمنج وبعدين وفيدي تست هنا ظريف لازم رحدي افتكره لقيت عارفه how to be screen for DBT ايه ايه مين يقول دي دايمر نورة دي اصلاحة بقت مش عاوز اقول كبيرة قوي قوي اوي طبعا كلامها صح في قول بالضبط بالضبط الدي دايمر الدي دايمر فراجمنت بتطلع من الفايبرين موليكيول والماث انها لو زياده يبقى ده استهل فرذر انسجيشنز تو بروف ذات هاز دوت دي دي الدي الدي دايمر مش ده دا مش بابلر ان كل الناس هيقولوا دوبلكس اوكي طبعا انا مش عايزه كلام بس عشان في هنا هنق في المستشفى اي حاجه بنطلبها بيعملوها لنا الدكتور عشان ثاني مش يعملوا كده لازم يعملوا كده هم عندهم ريزن. احنا اي واحد منا يطوف بمخه ونعمله كده طب يعمله لكن في حتى التانية تبع الريسورس فيها لا احسان فيقول له هاي دي دايمير قوى عالي لو دي عالي يعمل دوبتيكس او لا لو دي دايمير واطي او نورمال يبقى ما عندوش دي بيتين بالزبط كده وزي سامة بيقول it's a good negative test لو طلع negative يبقى a good screening test دي دي دايمير دي عدت فراجمنت اللي من منه المايك بتاعه فايبر وبيزيد في الدم لما يكون في فاجر كتير حصل في مكان الفرن بس سبل بالنسبه للدي بي تي لابوراتوري بالظبط لابوراتوري تيست دي دي دايمر الدي دايمر هو ممكن الواحد يعتبره الكيميكال او بايكيميكال لكن طبعا بعد كده في اناتوميكال You want to confirm, fàlan. You want to see the thrombus itself. وطبعا دول اللي هما the اللي استعملهم الماروفين to confirm the diagnosis. The standard has become لازم تروح تصور duplex لازم تروح تصور التصوير. لازم تروح تصور التصوير. لازم تروح ما خدش بقى يعملها خالص وطبعا في الحاجه الثانيه المشهوره <تصفيق> ايه <تصفيق> ام بي يعني تو كومبلكس هناك بس آه مش قادره اقول لا الام المر بي ماجنتك ريزونس بنقرا بس توصف السيكيتد فورث لكن في حاجه ثانيه نور انت اكيد عارفاها مين عارف رحمن انت اكيد عارفاها مصطفى انت في الاقل مش عارفها ايه يا جماعه الحاجه الثانيه حاجه تبع النيوكلر ستاديز ايه فينس ايه وسام لا حاجه راديواكتف اه راديواكتف فيبرينوجين ابتاك الواحد الواحد يدي فيبرينوجين راديو راديو ليبل بايودين غالبا ويشوفوه هاي لوكال هايس فين لو كان في فيه ثرومبوس اكتب في الكاف بالذات الفابريجي هروح عليها وهو ريديو ليبلد بايدين هو ايه اللي مش اكتب طيب لو كانت اتكون انت خلص لازم تكون لسه اكتب طب هنعمل اين هي الدنيا كل حاجة فيها او لا او لا لو كانت حاجة واحدة كانت خلاص لا بس الدوبليكس مش يبهان الكاف الدوبليكس يبقى صعب عليه الكاف فالرديو لابل فابرينوجن هو يبقى احسن حاجة للكاف هو ما بنستعملوش كتير بس معروف وفكرة انجينيوس انجينيوس يعني مور انجينيوس ان الواحد يدي يدي فابرينوجن يدي فابرينوجن بره يقوم الفابرينوجن رايح على الترونبس اللي زي يقول بيقول لازم تكون لسه بتانكوربوريت فابرينوجن لو كانت تتعملت وخلاص مش هتبان طب الفبنجل لوحده وشايبان هنحط عليه راديو ايدين هنحط عليه ريديو ايدين وعشان كده ساعات لازم نطر قبل ما نحط عليه قبل ما نعملها لازم ندي ايدين عشان نبلوك الثايرويد عشان الثايرويد ما تتمنعش بقى في القصه تقوم واخدالنا الراديو ايدين على ريدو لازم ساعات نبلوك الثايرويد انت مش معايا يا النيكست ستدي الحمد لله عملنا عليها مرتين باين كده شوفنا الصور بتاعتها انتو نسيتوهم اللي ايه هنعملهم مرة لا مش هعمل فرمبوزي مش هعمل حاجة هو هندي فابريلوجل من برة هيروح الترامبس او كانت لسه بتتكون هنعرف نروح اروح عليها ازاي ريديو لابل بقاعدين وان في وان هنصور الكامب بجامة كاميرا او نصور رجل بجامة كاميرا حتة هوت سبوت تلعت هوت سبوت يعني حتة سودة قوي تلعت انتبه فيها مفيش مفيش بندي ايدينا الاول بندي ايدينا عشان ترد تاخده ونطلعها برا اللعبة ولا ندي الهنين والكزولة اي حاجة انا محفة لأ لا في ذلك الموقت اهلا التست ده بي بيوزه اكاديميك it is not practical used anymore استعملوا بس روازين نشوف الانسنس مثلا فعطة الكاف ترمبوزز في الناس فعلا ادي it is very good for the calf not, not good for the elefemoral. لان البيلفيس بيقول عليه ان عنده هاي ذا جراند ديج يعني لو صورنا من بذاته كده واحنا مدينين ديج اكتيف سبنس ده لايم سود من نفسه فطبعا دي حاجات دكتور دياجوزس الاكستريم لو الدي دايمر الدي دايمر عاوزكم من دي الدي دايمر بس سيبكم من كل الباقي الباقي كله انتم عارفينه لا طبعا التانك سكيل الاول ده, ده مهم لكن دي دايمر هو الحاجة اللي عاوزني تبقى ستانينج انتو عارفين ودي طول زريف بتاع الفرناتولوجي يعني لما كنتو عضل محاضرة كنت, كنت دائم المطلع كل مرة حافظ حاجة حاجة بيخبطني بيها كده فلازم لما توضف محاضرة تخرجه حاسين في ولا ومعلومة عم يتركه كده نقلة يعني ما تدخلوا زي ما تطلعوه يبقى بلاش منها اصلا لا دي مهمة اوي الحكايه دي لازم تدخلوا انتوا على كده الـ, الـ actual confirmation بعد الـ دي dimer D-dimer انا بحب الـ D-dimer ده اوي على فكرة دي dimer بعض اقوله كتير الـ actual diagnosis duplex والstandard الـ duplex الـ duplex venus cam duplex venus cam you don't get the duplex in the middle of the night حد مش هيكلم واحد يقول له تعالى عندي دي في دي من فضلك تعالى اعمل لي دوپلكس هيفرس لماعه طبعا في وشه وخلاص مش هيجيله ابدا لانه ممكن يبقى انتجت لغايه الصبح بنوغرفي خلاص ممكن نستعملها وطبعا الحاجه الاخيره اللي هي ريد ليبل برينوجن ابتك عايزين بس نقول كلمتين كنا قلنا مره قبل كده ان في الار اسمها بليزموجرافي فممكن برضه نستعملها نشوف الـ volume بتاع الرجل بيتغير مع النفس ولا أقا في الـ DPT ليه في ثموغرافي وبعد كده عاوزين ناخذ حاجات نقولها عاوزين نقول ودو بليكس ايه فايدته في الـ في الـ, الـ DPT يعني دو بليكس بيـ confirm الـ DPT بيؤرى اللابل تاعها بيؤرى زي كان لها حتى floating ولا لا بيوري زي كانت ميسكت ولا لا recent ولا لا و مهم الواحد يبقى عارف الدوكت ازهام هاي كونفر اللي هاي وري الليفل بتاعها هري اذا كان تيسن ولا لا تايل ولا لقه هو ده اللي بنشتغل عليه طاقه كلمه عليها النهاردة اللي هي خلاص هنخلص البي هو نشرت في المستقبل ان يكون هناك ما تعمل او تجارب <تصفيق> او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او زي ما شوفنا على قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او اللي هي قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او قمر او the plethysmography is the investigation to assess the changes in volume in relation to the respiration or relation to the cardiac cycle the when we are talking about the system when we are assessing digital ischemia the assessment of digital ischemia includes digital plethysmography to assess the changes in the volume of the digits in addition to the circulation in the, the different parts of the body change the volume in addition to the chronic cycle in addition to respiration because they're not visible